وَجدَهاَا وَقَومَهاَا يَسْجدونَ للِشَّممس منِنْدونُون اللهه وَوزََنَ لَهُ الشَّيطانُ عملَهم وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطانُوا عماللَهُم فَصَدَّهُم عن السَّب فَهُم لا يَحتَدُونأََّ يسْجدُون اللههِ الذي يُخْرِرجُ الْ الخَبَأ فيِي السماواتِ والأَرض وَيعلمُ ماَا تُخفُونَ وَماَا تعلِنُون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 ثمَُّ لا نَقول لوليهِ مَا شهدِناَا محَهلِكَ أَهْله وَإِن لصادقُون وَمكَروا مَكْرَ وَمكَرن مكْرَو وَهُم لا يشعرون فَظُر كيفََ كان عاقبَة مكْرِهمْ أن دََّررنَاهُ وَقَوومَهُ جمععين. فَتَنكَبُ يَوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 وَإِنَّ ربك لذو فَضْلٍ على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 مَنْ جَأَبِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ منها وهم مِنْ هَا وَهُم مِ فَزَعَ مَئِدٍ آمِنون وَمَنْ جَاء بِالسَّيئَةِ فَكُبَّتُ جُوههُم ف النَّار هلَلْ تُجزَوونَ إِللاا مَا كُْ تُمْ